بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غتاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله جهر وما يخفى، ونعصرك لليسرا 115. فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى 117. ويتجنبها الذي النار الكبرى، ثم لا يموت فيها